وكي من آياتهم في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشكون أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل الذي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أنف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أوزن إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترنا ثم استوى على العرش, ثم استوى على العرش وسخر الشَّمْسَ والقمر كل يجري لأجل مسمى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 أعناب وزر ونخيل سموال وغير سموال بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أَيْذَا كُنَّا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ لَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَنَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمُغْفِرُ لِلنَّاسِ عَلَى بِلَاهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه إنما أنت موذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل نوثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عيده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول وما جاء به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْعًا وَضِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ مَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرْرًا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله شوكاء خلق كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القحار أنزل من السماء ماءها فسالت أغذية بقدرها فاحتمل السير زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حمية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم حسناء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومد له معه نفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيت سلمهاد أَفَمَن يعلم مُؤَنَّمَا أن أُزِلَ إلَيْكَ من رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِلَّا مَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يُفْعُلُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَانْقُضُونَ الْمِثَاقَ وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَوَانَ وَيَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سوء والذين صَبَرُوا بتواه أودي ربهم وقاموا الصلاة وافقوا مما رزقناهم سراً وعلنياً وافقوا مما رزقناهم سراً وعلنياً ويدرعون بالحسنات السيئة ويدرعون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب بالدار جنة عدن وما من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبّوتم فنعم عباد الله والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ما أمر الله به أن يصروا يفسدون في الأرض ملائكة لهم اللعنة ولهم سوء أداء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِعُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَوْنَا أُوزِنَ عَلَيْهَا يَتُمْ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قلوا ربي لا إله الله عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكلم به الموتى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 أفمن هو قائم على نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بضاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما مِن من هاد لهم عذابه في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من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 إليه أدعو وإليه ما وإليه أدعو وإليه ما آب وكذلك اضللنا حكمنا رديئا ورأيت بعد بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا سَنَا بُعْثًا مِّن قَبْرِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ أَسْوَاجًا وما وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن بآية بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وعيده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض لا قصوى من أطوافها والله يحكمنا معقب لحبه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الداع ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الافلام و... كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الغلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبهونا عوجا أولئك في ضلال بعيد وما فَمَا أَوْسَلَنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِإِذْنِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشاء وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَنْقَلَهُ وَسَلَّمَ مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنْ أَرْضِ مَاتٍ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ وَإِذْ قَالَ مُّسَى لِقَوْمِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آرِفٍ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَا بَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِذْ لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفر وأنتم وما في الأرض جميعا فإلا الله لغني الحميد ألم يهتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جهأت مشرّون بالبينات فردوا يديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا وقالوا إن كفونا بما أوصلتم به وإن في شك مما تدعوننا إليه مريبة قالت رسلهم أَفِنَا الله يَشْكُونَ فاطر السماوات والارض يدعوكم ليُفِعلَكُمْ مِنْ ذنوبكم ما إلى أجر مسمى قالوا إن آتكم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آبائنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنع على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلنتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد أدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ دَاءٌ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَمَّعُونَ وَلَا يَكَادُ يُصِيرُهُ وَيَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ فَذَرْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا ذلك هو الضلال البعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبعسول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا, لكم تبعا. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله ناديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحرد ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشردتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنها وخالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام أَرَأَمْتَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أكلها كُلَّ حِينٍ مِن ثَمَرٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأرض ما لها من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 وَسَخَّرْ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرْ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَى وَيَتَاكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَأْلْتُمُهُ وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعْبَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغَلُومُ كَفَّى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا, ربنا لِيُقِيمُوا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس دوي إليهم الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبا أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشغص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يردد إليهم طرفهم وأخذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل ونقريب نجه دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ومرزوا الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد صابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليمذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أنف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّهِ نَرْزُقُكُمْ وَمَا أَنْتُم بِهِ مُعْجِزِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِخَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلْوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فإذا فقعوا لهم ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسدن مشن خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون وقلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يمستهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن غيف إبراهيم اتخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا من قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني ألا أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أوصلنا إلى قوم مجرمين إلا إن لم نجئهم أجمعين إلا مرأتهم قد إنها لمن الغابرين فلما جاء المغزلون قال إنكم قوم كرون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمتنون وأتيناك بالحق وإننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصمحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء في فلا تفرحون واتقوا الله ولا تفزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن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 إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة الغالبين فانتقبنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المغسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معلغين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 أصبح الصفح الجميل إن ربكم الخلاق العليم ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدنا عنكنا ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم فض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعلو عن المشركين إن كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يغيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى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 وتحمل وثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وسينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء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 في ذلك لآية لقومه يذكرون وهو الذي صخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضه ولعلكم تشكرون والقاف في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وما يشعرون أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ واحد